أجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إن شانكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدوا في الارض مرة ن فیل مرت كَبِيرًا فَإِذَا ز ل دیا نمل بِأَم وَبَدينَ وَجَكُ أَن كثَرَ في إنِ أأَحسَتُم حسَتُم دِيكُمُ وَإِن أَسَأْتُمْ فَلَنْ غَاءَ كما دخلوه أول مرة وليأدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة أَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُذْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا نیا کوش ملدی نو نیہ نیلو نالحتی جنگ سینی نیس كفنا بنا في كل او ما ليك دکت پ سی ق كم اهل لك من القرون من بعد دينك وان كان في ربك في بصيرا Bang! ومن آر پوک كان مسؤولا والا صَرَّفْنَا فِي ra ah. إنه كان حليما غفورا وإذا قرر نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ پو <تصفيق> نیل کوئی بہت کو دین د ن ج تم وَلَا کمت ہول <تصفيق> <تصفيق> أيهم أقربوا ويرجون رحمته ويرجون رحمته كان محذورا وان من قريه الا نحنمها قبل يوم پو نیل پری مل فل و نو خو ن صوتك وأجلم عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعذهم وما Oh, oh, oh. وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يغسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا قيل ام امنتم ان يعيدكم فيه تره اخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ وَلَقَدْ đi وفضلنا وفي <تصفيق> الآخرة أعمى وأضل سبيلا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا One. جی مری لکول فربكم أعلموا بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن قل لإني جتما صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى النَّاسِ الناس إلا كفورا Yeah, we ذو محانا ربي غن كنت الا بشرا رسولا وما منا شارا <تصفيق> رسولا انہوں کے نیب خبر بسی کوں سم ملک جلید المترجم <تصفيق> للقناة ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل راؤ نیل نکبو سمس Oh, Lord.